اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتنم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا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 Sposób prawnych praw mniejszych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 وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدر وما يعنون وما من رائبة للسماء والأرض إلا في كتاب مبين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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصمة على والله والأولئين وما أنت بهاد عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكلم بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال اكذبتم اِذَا كَانَ بها تُعِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَلِكُمْ تَمْتَعَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا الله أكبر الله يا الله لمن حميده ربنا شراط الذين انعمت عليهم غير مغموم عليهم ولا ضالين ام لم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه و لذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتى هداخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرسحا صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبر بما تفعلون من جاء بالحسنة فلاه خير منها وهم من فزع يومئذ آهلون ومن جاء لقبة تجهوهم في النار لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن, أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أل من الانذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون الله لمن حميده ربنا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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا a jufibu, a hado, لحم a, ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم Inamalmu minuna ladina amanu billa hi wa rasuli hithumala miaurtabu wa jahadu bi amwalihim waamfusihim fisa bililla Pula humus swadiku.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 والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءوا Kafiruna هذا xej un-ħadżib. I da mitna wapunna turoba z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 والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء Środek ten przejął Środek ten przejął Środek ten przejął